Du låt minn Lägg är låt Du går minni, jag har varit minni. Allt är i minni, jag har varit minni. مستني خمس سنين عش من العدين وزن مستني خمس سنين عش من العدين وزن لم تنتشوف العين لم تنتشوف العين بدل الفرح فرحين خبر بكم Berg i bungindi, du må väl فرحتي وسعدي يا أحلى زول لي ما افتهى من بعدي ما افتهى من بعدي يا المفتقون وعزينه خبر طمني قلبي مو عم ينين لا خبر يطمني يا ابو صباح غدري هايتني من بدري هايتني من بدري أرجوك تسيك هجري لا أخبرك مني البريد غاب مني ما ما ما لا أخبرك مني لا لا لا أخبرك البريد غاب مني لا أخبرك مني Ja, hävret är mini. Är hävret du går mini, mini mini. Ja, hävret